فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ جائزه لن يوجد دعابة كردية بكرات بوكسة كنزة عني إن شاء الله جائزه ك أصل الدعاء دا أويك تو أويك دا مطلبتا يكون مبستا حاجتك دا وشتي خود الأخوة دا تو عربي جهنم في مروف ای کاملاً با قوت تربه و آگر کجلا واس تربه دبوجی تربه تناب خواهد گرفت. آواش رحمت، آو تندی عذابی جهانم رحمتی که بویها کبیری لی دکین ولی معصیت خومن بدون بگرین. دعش دلاین هر چی بی کین لسننتی پیغمبر دعات و او کو جاریه گرتنو فروشتنو جهادو ما ركذني كشي خال تجيب عارزو خيام دلنا همويلة سنة في غمر ذا عليه صل الله وسلم تزانت شو نبرأ برا ذكاء يعني لنا وكان دا بله اشتكانوا كو خي بلاي ولا هاتوا هاتوا بلام أويب في غمر يخويس صل الله عليه وسلم يخوي وهي أمانة لشويان يخويني بار كسك قمر يجبيه او قمراء تا ایچی پیوونیا، چمره ایچی پیوونیا، بونی تکی پیوونیا، درگاهانی پیوونیا، محدی کاکشی پیوونیا. دلیل می‌دونیم هی شوفلاق دینم. فعلاً ایرا تای او تای بودینم. ایرا محدی که باله می‌دونیم، محدی که شوفلاق چی بودینم. ایرا اویه بباله می‌دونیم، اوی بودینم. ایرش محدیگنه با، آج محدیگنه باله دبالند دلیل لیک جوازن، او ب ایرا نامید. هر نابیانیک، آو دوسته بو یکتر نابل، بو یکتر نابل. يا عمر اخوي عليه الصلاه والسلام خا الأمر يفكر وا بجي بوي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله يا قتال كفار يا قتالي شيء قتال كافر يعني محارب معتدي أما أهل ذمه كسالج لجير ده صلاه حكومته مسلمان دابجين او نبي دز رجا بكريت السر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 بيتاواني واني دانشتول مال خوي ديكت قبل بيغامر جهادي كردو منيش جهاد ده كم اخر او بران برچي كردو تو برامبر برچي لك ارزو اسماني فاق. ارزو اسماني فاق بلا كلام بويا عبرت با اسماءنيه العبره بشي بالحقائق والمعاني لا بشي ها لا بلشي ماشي لا بالالفاظ والمباني العبره بي بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني عبرت بمقصدي اشتكاه بحقيقتي اشتكاه نقبل بلفظك او ناوي دنجهاد او تبي امر اخويا جهادي كد استاش اوي خويا ناوي دنجهاد اي باشا تامر اخويا اساس من فعلك صدامك ان فعلك كوتاي شكيس صدامك باش بوك نا ناوي نا انفع ناوي انفع انفعلي شي كرت تشكاري شي كرت او طاغوتك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 اكره كنتم لا تعلمون